يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يعمل مثقال ذرة شر يره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 والانبياء والمرسلين يا حنانا بشفقته يا متجاوزا بعظمته يا قريبا لا يبعد عن المقترفين ويا ودودا لا يعجل على المذنبين اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا سرور العابدين ويا أنيس المتفردين ويا حرز اللاجئين ويا ظهر المنقطعين يا من أذاق قلوب العابدين لذة الحمد وحلاوة الإنقطاع إليه يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب يا من يتأنا على الخطائين يا من لا يضيع مطيعا ولا ينسى صفيا يا من سمح بالنوال ويا من جاد بالإفضال يا من كشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا إلهنا نحن عبيدك المساكين كيف ننقلب من عندك محرومين وقد حس وقد حسن ظننا بجودك ان تقبلنا بالنجاة مرحومين الهنا سمع العابدون بذكرك فخضعوا وسمع, وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا يا من يأوى كل معتمد إليه ويستغني به كل منقطع إليه اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وعمدنا وخطانا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وجعلنا من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم, اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم اصرف عنا اذى المؤذين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد إنك ربي حميد مجيد اللهم الطف بنا في كل وقت وحين اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين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 اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تؤلف بين قلبي كل زوج وزوجة كما ألفت بين قلوب عبادك يا رب العالمين سخر لهما كما سخرت البحر لموسى اللهم اكف كل زوجين هم الدنيا والآخرة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 ولا مريضا الا شفيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مسحورا الا فككت سحره وابطلته بقوتك يا قوي يا عزيز واغفر لموتانا وموت المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي الامي وعلى الآل والأصحاب أجمعين